بسم الله الرحمن الرحيم. وَصِيم ميم تلك آيات كتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَعَلِّي آتِيكمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ من النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهُنُ دِيَّ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الَّأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُوسَى أَيَّ أن مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلِكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرًا يَتَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنَا كَافِرُونَ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه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 وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمارات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته.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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبس الرزق لمن يشاء